إذا ألقوا فيها سبع لها شهي قور وهي تفور دكاد تميز من الغيظ كلما ألقى فيها فوجس آلهم خزنتها سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا ندروا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير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 فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ الَّذِير وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير أَوَلَمْ يَرَوْا إلى الْطَّيْرَ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِن له بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إلي الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بَلْ لَجُؤُ فِعْتٌ وَنُفُورَ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِن عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَمَن نَّبِيهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَن هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُم مِن أَصْبَحَ مَا أُخُمْ فَمَن يَأْتِكُم بِمَا